اثنان استمع إلى الفقرات الآتية وقرأها ثم اكتبها في دفترك مرحبا أنا كريم الآن نحن في الدرس الأول وهو درس اللغة العربية ندرس هذه اللغة الجميلة أنا أحب العربية مرحبا أنا سامي الآن نحن في الدرس الثالث وهو درس القرآن الكريم نتعلم في هذا الدرس تلاوة القرآن أنا أحب القرآن الكريم مرحبا أنا آمنة الآن نحن في الدرس الخامس وهو درس الرياضيات أنا أحب هذا الدرس كثيرا مرحباً، أنا صالحه. الآن نحن في الدرس السابع وهو درس التاريخ، هو درس مهم جداً، أنا أحب هذا الدرس كثيراً.